أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إنني أشهد الله وشهد أنني بريء من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو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 له برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم الْقِيَامَةِ ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود ثَمُودَ ثمود أخاهم صالحا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 فتدعونا إليه مريب